وَيُرِيدُ مَنْ هُدُوا بِعَلَيهِمْ وَلَضَّالِّينَ وَلِلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى قَسَمَاوَاتِ وَالارْضِ وَأَنزَلْنَا لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فأنبتنا به, فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تَنبُتُوا شَجَرًا ۗ أَيَإِلَٰهٌ مَّعَ الله بَْهُمْ طَوْم يعدلون أَمَّ ي جَعَأَلضَقَرَارَو وَجَعَلَ خِلَ لَهَا أَْهَا رَ وَجَعَ لَهَا رَواس وَجَلَ بَْن الْ البَحرقاجِزاء أَنهُ مَعَ اللهَّ ببللْ أَثَرهُم لاَا يَعلَون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 وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 وَقَالَ الذيينَ كَفَروا أَإذَا كُ تُرَضَو وَأَبَنا أَإَِّ لَ مُخْرَجُون نقَذ وَإِذَنَا هذا نَحنُ وَأَبَناَا مِن قَبْلُ إهَا إَِّا أَسَطير الْأَوَلين.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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَدُ فَضلٍ على الناسَّاسِ وَلَِّا كتَرَهُم لاَا يَشْقُون وَإِنَّ رَبَّكَ لاَا عَلَمُ ما تُكِنُّ صُدُورُون وَماَا يُعِنُون وَما مِن غِبَكٍ فيِ السَّماءِ وَالْأَض إَِّ فِي كِتَابٍ مُبون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 إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مذدرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون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 وَيُرِيدُونَ وَضُوعُ عَلَيْهِمْ وَلَمْ نَضُّ عَلِّيْنِ وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ أَخْرَجَ نَاهُمْ دَابَّةً وَإِذَا وَقَ وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ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 حَتَّى إِذَا جَاءُ قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَٰقَ فَمَا تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يُنطَقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أنا جَعَلْنَا اللَّيْلَ يَسْكُنُونَ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا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 صُنَعَ اللَّهُ الذي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ بزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون هل تجزون إلا ما كنتم تعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر, أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 يَطْلُعُ عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الواردين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهما كانوا يحذرون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 وَيُرِيدُ مَن نَّغْضَبُ عَلَيْهِمْ وَلَذَّنِينَ وَمَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ ودخل المدينه على حين غفله من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فوجد فيها رجل هذا من شيعتي وهذا من عدوه فاستغاذه الذي من شيعتي على الذين عدوه فوكزه موسى فضا عليه